فقَر إَّنَ أُحصِرُ فيِي سَب اللهِ لا يَستَطيعونَ برَبَ ف الأررض يَحسَبهُم يحسَبهُمجهِلُ أَغْنَ أَمِنَ التعفّ فِي تَعرففهُم بِسمهُم تَعرففهُم بِسممهُم لا يسألونًا سَائِلحَافَ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 وأن تصدقوا خير لكم إِن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد